أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي كُلَّ كائنٍ رِّزْقَهُ وَيَمْحَقُهُ وَيَمْتَدُّ لَهُ الْعُمُرُ وَهُوَ شَهِيدٌ وَمَا ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقُولُوا الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ مُتْبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قُولُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَو أُنََّا لَْنَا أَجَذِ عَنََّا أَمْ صَبَرنَا مَالَناَا مِم مَحيص وَقَالَ الشَّيطَونُ لََّا قُضِييَ الْأَمْرُ إِ اللهَّهَا وَعْدَكُمُ وَعددَ الْ الحَقِّ ووعدتكم فَأَخْلَفْتُكُمْ.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 إنِي كَفَرتُ بِمَا أَشَْكْتُ مُونِي مِ قَبل إِ الظَّالِمِينَ لَهُم عَذاابُ أَل وَُدَخِلَ الذينَ آمَنُ وَعملِلُ الصَّالحاتِ جَاتٍ تَجَدِ مِن تَحتِْهَا الْأَنهَا رُخَالدينَ فِيهَا بإذْنِ رَبِّهِم.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 اشتركوا في القناة